خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ما بقدرها فأشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم وإذا استويتوا عليه وتقولون سبحان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 من نذيرٍ لا قال مطرفها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم أتدون قل وَلَوْ جَئْتُم بَأَهْدَاءٍ مَا وَجَدْتُم عَلِيهِ أَبَا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَابُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ و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 رَقْنَا وَأَجْمَعِين فَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ مِنْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا عَمِلَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا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 منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ولئن كان للرحمن ولد فأنا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 فَاقُولُ وَقِيلُهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ